قل على أن لا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينتكم من ربكم فأرسل فعي بني إسرائيل قال إن كنت جئت بآيتك بها فأتي بها إن كنت من الصادقين ساحر العليم يريد أن يخرجكم من قلقم فماذا تقولون؟ قالوا أرجه واغوا وارسل أرجه واغوا وارسل في المدائن حاشي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 بن با ان نكون نحن المنقذ طال القو فلم ما ان قوس الناس واستغربوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن أنقع صاراك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطن ما كانوا يعملون فاغلموا هنالك وانقنوا صاغرين وأرقي السحرة ساجد